Witam wina Lahi, Laziz, Lanieb, Gawry, Wopal, Witam, Beszadzie, Likab, Wopal, Witam, Witam, Witam, Witam, Witam, Witam, Witam, Witam, Witam, Witam, الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوحي والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليحذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فكيف كان عقوب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وستك كل شيء الرحمه وعبا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك اخرج عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من امن و ازواجهم و ذرياتهم انك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم ان الذين كفروا ينادون لنقتل الله اكبر من مقتكم لنقتل الله اكبر ولكن من الله أنفسكم نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن فاعترفنا بذنوبنا نحن نحن نحن نحن نحن الله وحده كفردته وان يشرك به تمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم اياتي هو الذي يريكم آياته وينزل لكم, وينزل لكم من السماء قال من ينيد وما يتذكر الا من ينيب. فدعوا الله مخلصين له الدين الله مخلصين الدين ولو كري الكافرون رفيع الدرجات. رفيع الدرجات من الروح من امرك ينقذ الروح من امرك من عبادك لينذر يوم التلا. So هُوَ نَبِيٌّ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْهَرْطِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا من قَبْلِهِمْ كانوا فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك لأنهم كانت تهتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه طوي شديد عقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطاننا إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا سافر كذاب فلما جاءهم بالحب من عندنا قالوا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبتل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد وقال موسى اني عذت بربي وربكم, وقال موسى إني عفت بربي وربكم كل متكبر من كل متكبر لا يؤمن بيوم حساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم هيبته اتقتلون رجلا اي يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وهيكم كاذبا وَأَيَّكُمْ صادِقٌ صادقا يصبكم بعض الَّذِي الذي إِنَّ اللَّهَ لَا لا يهدي من هو مسلم كَذَابٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْذِرِ مَنْ هُوَ كذاب يَا قَوْمِ لَكُمُ الْبُلْكُ الْيَوْمَ فِي الأرض فمن ينصرنا من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 بِثَنَ جَءَ بِقَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ وَيَا إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمًا تَنادَى يَوْمَ تُنبَذُونَ لَكُمْ اللَّهِ فما له من آد ولقد جمعكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا لنك قلتم لا يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله مرتاب الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا كذلك يطلع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا اما نغرني صرحا لعلي ابنب الاسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأهم كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عماله وكذلك زين لفرعون سوء عماله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. قال الذي Panie يا قوم Komisarzu! Panie سبيل الرشاد يا قوم من صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم لي أدعوكم إلى النجاة وتدعون بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعون ني إليه ليس له دعوة في الدنيا ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن ما ردنا أذكرون ما أقول لكم وافوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقعوا الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب إنا كل فيها إن الله قد حكى وبين العباد وقال الذين في النار جهنم أدعوا ربكم يخفف عنا يوما من العباد وقال نار الخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب. بَنَا نَصْرُ صُلْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْيَاءُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللعنة وَلَهُمْ سوء لا إله إلا الكتاب هدى وذكر لآلئ الألباب فصبر إن, إن وعد الله حق واستغفر لذبك وسبح بحمد ربك, وسبح بحمد ربك ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا بني اسرائيل الكتاب هدى وذكرى لاولي الالباب فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار ان الذين يجادلون في اياتهم بغير سلطان بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم ان في صدورهم الا كبر وما فاستعذ بالله انه هو السميع البصير لحق السماوات والارض اكبر من خلق الناس وانا فَالنَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَسْمَعُ إِلَّا الْبَصِيرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَسْتَوِي الْعُمْى وَالْبَصِيرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيمُ قَلِيلًا مَا تتذكرون. إِنَّ السَّاعَةَ لآتيت لا ريب فِيهَا إِنَّ السَّاعَةَ لآتيت فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون جهنم داخلين وقال ربكم ادعوني استجب لكم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 الله ربكم خالق كُلِّ شيء لا اله الا هو فانا تهفكون كذلك يهفكون الذين كانوا بايات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء ابناء وصوركم فأحسن صوركم Śmierć من الطيبات tym الله ربكم jesteśmy الله ربكم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب لا إله إلا هو فادعوه فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نبيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي o أَنْ o لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي miltonie, o تُرَابٍ هُوَ الَّذِي o miltonie, تُرَابٍ ثُمَّ مِن ثُمَّ ثم لتبرغوا الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحبيب ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما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 وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَنَّةٍ أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَنَّةٍ نَّمَطَارِدِينَ فِيهَا فَبِأَسْمَةِ الْمُتَكَبِّنِ فَصَبِّرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَصَبِّرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نري أنك بَعْضَ الَّذِي أعدهم أول تفانك فإن أينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي رعاية إلا بإذن الله فاذا جاء امر الله فاذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها, لتركبوا منها ومنها تاكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها في صدوركم وعلينا وعلى الفلك تحملون ويريكم اياتي ويريكم اياتي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الارض فينظروا, فينظروا كيف كان عاقبه الذين من وفي الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما يداهم من العلم فرحوا بما من العلم وحق بهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بحسنا قنوا آمنا بالله آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به وكفرنا وغسنا سنة الله التي قد خلت في وفسر